وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَذَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَد جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون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 الأأَخِ وَيَوْمَئِذٍ بَعضُوم لِبععض دون إِ المُتَّقين يا عبادِلَ خَوف عَلَكُم اليَومَ وَل أَ تُم تَحسَنون الذيينَ آمَنُوا بآياتنَ وَكانوا مُسلمِين ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إننا أنزلناه, أنزلناه في ليلة مباركة إننا أنزلناه في ليلة في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمةً من ربك رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن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 دخال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين